حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أنت تعال القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم جاء القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم جاء القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك يا رب العالمين وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكّرنا منه ما نسينا وعلّمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تناوته آناء ليل أطراف النهار النحو الذي يرزقك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويطلو حق تلاوته. اللهم جعلنا يا رب ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم جعلنا ممن يقيم حدوده. ولا تجعلنا من من يقيم حوفه ويضيع حدوده واجعلن من أهل القرآن يا رب الذي هم ألك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم جعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصة وعن النار والخلصة اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وأدفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا يا رب من استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا عندك من أحد خيرك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجل لنا به الشرف المزيد اللهم وفقنا العمل الصالح الرشيد بكتابك الكريم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسئون منا للمحسنين اللهم اقسم لنا يا رب العالمين اللهم اقسم لنا الخير كله اللهم اقسم لنا الخير كله اللهم اقسم لنا يا ربي الخير والعافية والصحة والسلامة وسعه الرزق اللهم اجعل خ خير عملنا يومنا نلقاك يا رب الع... يا أي منا يومنا القادم يا رب العالمين اللهم صل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد يا أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صل الله لي ولكم فيردوسي الأعلى من الجنة حديث اليوم عن حرف النون تكملة للحروف السابقة مخرج النون عندما نتحدث عن الحرف كما ذكرنا سابقا لا بد أن نتحدث عن مخرج الحرف ثم ما يتعلق بذلك الحرف من صفات ثم ما يتعلق بذلك الحرف من أخطاء نصلح هذه الأخطاء كيف نصلح هذه الأخطاء حين تلوتنا لذلك الحرف مخرج الحرف مخرج النون نقول كما توضح الصورة طرف اللسان حرك دلوقتي طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثانيتين العليتين عندما نبت الأسنان ونقول تحت مخرج اللام تخرج منه النون المظهرة الساكنة ولو حتى مناونا يعني بتجي تخرج منه مثلا أنعمت نون ساكنة أو مناونا إِنَّ الذين طبعي لسانك في هذا المخرب اللي هو طرف اللسان مع ما يحاذي من لسة أثانيتين العليتين النون المخفى يا إحبائي ينتقل لما نيجي نقرأ في النون المخفى دي حاجة كده سريعة قبل أن أتحدث معكم عن أحكام النون الساكنة بنقول بينتقل طرف اللسان إلى قرب المخرج يعني هتقول طب النون المخفى أيضا هتبقى موجودة في نفس المخرج هنقول أن النون المخفى هتنتقل من طرف من طرف اللسان إلى قرب مخرج ما تخفى عنده من الحروف هنوضح ذلك عند قراءتنا لحروف الاخفاء يقول العلماء أن عدم عمل اللسان فيها ويكون الاعتماد أساسي على مخرج الخيشوم بطلع منه الغنة أما النون المضغمة مطلقا سواء بغنى أو بغير غنى فتنتقل من طرف اللسان إلى مخرج ما تخفى عنده من الحروف كل ذلك سنوضحه أو سنتحدث فيه بوضوح عندما نتحدث عن حروف الإضغام وحروف الاخفاء ولذلك لما نيجي كما قال ابن جازري في في, في النون يقول والنون من طرفه تحت جعله والنون, والنون من طرفه تحت جعله يعني من طرف اللسان عندنا نتحدث عن صفات النون عشان نقرأها ونقول ايه الاخطاء اللي بنقع في هذا الحرف نقول صفات النون اول صفة من صفاته الجهر الجهر الجهر خلاص بقينا فاهمين ان الجهر ده ايه هنا الصورة توضح طرف اللسان عند منبت الثنايا عند اللحمية بتاع الثنايا يشير الى ذلك السهم طرف اللسان مع منبت الثنايا العليا جربيها معايا أنعم ضعي لسانك عند فوق اللي هو الثناية اللحمية اللي فوقها طرف لسانك طرفه ضعيها في هذا الجزء في هذا الجزء قولي أنعمت أنعمت أنهار النار عنيد عنيد ما تقوليش عنيد ما يبقاش طرف فلسانك وانت بتقرأ النون بعيد عن المخرج لازم تضعي النون عشان تقرأي قراءة صحيحة لازم الطرف يقع في المخرج طرف فلسانك يقع في مكان اللي هو الفوق الثانيتين العليتين اول صفة من صفاته كما ذكرت لكم انه حرف جهر بمعنى انه عند قراءتي للنون لا يخرج فيها نفس او يجري فيها هواء ولذلك الاخت اللي بتقرأ مثلا حرف النون لو هي مثلا تقف على كلمات مثلا وهي بتقرأ كلمات عنيد عنيد العين والنون والياء والدال هذه الكلمة فيها أربع حروف حرف العين حرف النون حرف الياء عنيد الياء المادية ثم الدال ولا حرف من هذه الأحرف بيخرج فيه نفس جربي معايا بقراء هذه الكلمة لو قلت يعاني ني ني ني ني اعرف ان قرأت كده غلط بتقرئيها بضعف شديد لازم تقرئيها بقوة ع عا... افتحي العين من نهات الناء مع عين مخرجها وقرأيها كالتالي عاميد عامي ني ني اقرأي معايا الكثرة القائنام عنو المكسورة ني ني شوفي كده يقرب معايا نفس ولا لا ني لو اتي ني. ني ني ني فيها نفس لضعفها جربي جرب يضاييرك امام فاك وقرأ كلمة عنيد لحبس النفس في كل هذه أحرف هذه الكلمة عشان تبيني ان حرف النون والحرف اللي معها طبعاً الثانية الباقية بتكلمنا عنها لا يخرج معه النفس لا يخرج معه هوى في كل كلماتها في كل أحرف لا تمر عن صوامفتوحة او مكسورة او مضمومة بها صفة توسط يعني أثناء قراءتك للحرف طبعاً بتظهر الصفة دي خاصةً بالحرف الساكن أثناء قراءتنا للحرف النون خاصةً لما قد حرف النون ساكن زي كانت مثلاً أنهارا أنعمت عليهم أو أننار الحروف اللي هي الساكنة الحرف الساكن بيقول لك بيقول هذا الحرف صفته التوسط يعني إيه التوسط يعني الحرف لهو مقطوع شديد ولهو رخو بيجري هو وسط في جريان الصوت يعني لما اجي ادي الزمن وانا بقول أنعمت انمت مش زي الزمن بقول اسماء أل حرف السين بيجري أكتر لأن حرف السين فيه رخاوه انما حرف النون فيه توصف يعني لا هو مش هو بيتقطع ولا هو بيجري يبقى بتدي له زمن جريان صوت لكن بإيه وليس مثل زمن الرخاوة او طول زمن الرخاوة علشان كلا انا بقرأ انهار هتقولش انهار ده كده قولي انهار انهار انهار, أنهار يدوب بتضع لسانك في المخرج هيديكي مجرد بطبع لسانك في المخرج هيديكي انهار هيديكي صفة التوسط ما تزوديش عن هذا الامر وكذلك في كلمة عنيد او نورة بس طبعا بيبان كما ذكرت لكم في الحرف الساكن اكثر يبقى توسط جريان الحرف في مجموعة الحروف بتاعت لين عمر اللام والنون والعين والميم والراء فيها توسط جريان صوت الحرف مستفل وانت بتقرأ مثلا حرف النون بعض الناس لو اتى بعد حرف النون ده حرف مفخم على سبيل المسال بعض الناس تقول ايه تقولها امها امها امها لان الرأة مفخمة تقولها ام ام فتفخم حرف النون لوجود حرف موجود في الكلمة مفخم زي الراء المفروض ان وانت بتقراي تعلمي ان اخر لسانك اخر لسانك موجود تحت في الحرف يعني الحرف اقصى لسان مش مستعلى زي ما مش زي حرف القاف ولا الضاد ولا الطاء ولا الخاء ولا الغين دي اللي هو اقصى لسان مستعلى هشاور عليه بالسهم اقصى لسان نازل مستفل مستفل ولذلك بنسمى من صفته الاستفال اي عدم استعلاء اقصى الحلق منفتح اقصى اللسان مع انفتاح اللي هو الانفتاح منفتح ماذا يعني من انفتاح انفتاح اي ان شوف هنا المسافة اللي بين اللي هو سقف الحنك واللسان اللي هو ماشي فيها السهم اهو مسافة كبيرة اللسان مش مطبق عن سقف الحنك مش قريب من سقف الحنك ولذلك بقوم بقرا حرف النون بقول نا نا لا بتقولش ن ن بعيد اللسان بعيد عن سقف سقف الحنك حروف طبعا انا قلت لك من حروف اللي هي الذلاقه احنا فهمنا ان حروف الذلاقه اللي هي الحروف اللي بتخرج من بره من طرف فالليزال بتبقى قريبه من الشفه اللي هي حره من لب اللبيه الحروف اللي احنا هنقول برده منها اللي هي م من منها النون اهي حرف هنا فيه صفه الغنه حرف اغن وهنتكلم عن الغنه بالصفاظ عشان لازم مع حرف النون ده افهم الغنه وافهم زمن الغنه وافهم منين بتخرج الغنه وافهم ازاي الحرف الساكن بيبقى فيه غنه ولا مفيش فيه وهل اطيل الغنه فيه ولا مجرد اني لما بقرأه واجيب المخرج فقط بيبقى برضه اصل الغنه موجود فيه كل ذلك سنتعرض ليه عند حديثنا عن حرف النون نقف تنات كما تعلموا ان هو من حروف الايه الزلقيه لوجود هذا الحرف فين عند إيه طرف اللسان ولذلك أمسيلة هذا أمسيلة بقى اللي إحنا عايزين نقرأ إحنا عايزين نقرأ حرف نون ساكن أنهر أن ها في النون بدون زيادة ما تقوليش أنها ما طوليش أنها لا بنتقاطع من إنك بقى هذا الوقت الحرف فيه غنة كلمة النار أنا فيها غنة وفي نفس الوقت هي أنهر فيها غنة يعني, يعني فيها دلوقتي احنا بنقرأ هذا الحرف المشدد نون مشددة يعني كأنها حرفين بقرأ اللي هو هذا الحرف بصفته اللي هي التوسط في النون بدي له صفة التوسط وبعدين بعد كده بدي الغنة ودي الفتحة النار وكذلك سبق حديث عن عنيد عنيد حط لسانك في المقرب وانا بقرأ نورة نور no. ضاع الأول لسانك في المخرج وبعدين ضمي نور no. وخل بالك إن أنا بقرأه إزاي مضمون إزاي يعني أحكيمي الضمة نور نور نور نور والكلمة الجنة أو الجنة سواء بالفتح أو بي ال ال أو الجيم مفتوحة أو مكسورة وطبعا المعنى أنتم تدروا ذلك المعنى الجنة والجنة والاثنين بنون مشددة الأخطاء اللي بتقع في حرف النون أي الأخطاء اللي بتقع في حرف النون الأخطاء اللي بتقع في حرف النون يا بنات إني إذا تتألى حرفين نون دوارا بعضهم يعني يجب إيضاح أو أخطاء النون الأولى زمنها وصفاتها تماما قبل أن ننتقل للنون الثانية يعني وانا مثلا بقرأ كلمة زي مثلا ايه ما ننسخ ما ننسخ ما ننسخ انت عانا بكريتي مين مفتوحة بعدها مد طبيعي والمد كما ذكرنا امتداد الحرف المفتوح ما تقوليش ما ما ما ولما بنيجي نقرأ النون النون الأول الاولى مفتوحة ما ن نن... ما ننسخ افتح الأول النون الأولى ثم أظهري النون الثانية بصفاتها وبغنتها وبزمانها وحركتين اللي بنديها عندك وعندك كم نون دلوقتي وراء بعض كم نون في ما ننسخ إذا ذكرت كم نون هنا يبقى كم نون عندنا كم نون في ما ننسخ ايه نعم فيه اه بنت اثنين، اتنين نانان اثنين، اتنين ثلاثة طبعا لأما عندك النون الاولى مفتوحة والنون الثانية ايه نان. نان نان نان يبقى فعلا زي ما احنا قلنا انها ثلاثة نون يبقى لازم ابين كده لازم ابين زمننا وبين اعطاء الحركات وعطاء الزمن والغنة هنا اخ خطأ اخر يقع في حرف النون قلقلة النوم بعض الناس ما تقرأ النوم وخاصة النوم الساكنة بتقلقل هذا الحرف نتيجة فك الفاء المخرج بسرعة لان زي ما ذكرت لكم تأتي القلقلة نتيجة اني بضع لساني في المخرج ثم حرك افتح المخرج بسرعة زي مثلا ما بي اقلق قلق عجل اقلق القلقلة المنت اللي بي عندها قلقلة خطأ بقولها انت بتقولي قد دا بقولها خطأ مفروض ان انت بتطعي لسانك في مخرج داي ثم تفتحي فتح اللي هي المخرج ولا مباشرة لا تدي الزمن بتقرأ مثلا قد تقول قاد خطأ بقولها قد تلفل المخرج ما تفتحه ولذلك كمان هي بتقول فانهارة تعمل كبيرا انه مستكنة بدل ما تديها توصف بتروح افرق المخرج و تحرصها تقول انهارة فبتخلقالها او انعمت انعمت المفروض انها تضع لسانها في المخرج بالزمن بدون ان تفتح الفطحة السريعة دي اللي بتدي سورة الخلقالها كما في حروف القلقلة اللي هي قط وجذ. الخطأ الاخر اللي بيقع فيه حرف النون تفخيم النون. اذا جاء بعد حرف مفخم نحو نصبر. دي الحرف الخطأ هذا بيقع فيه كثيرات جدا لما تيجي تق... عندما تقرأ حرف زي الصاد في الكلمة مع النون تقرأها تقول نصبر نصبر نص نص. اسرعي ما ت... تتبع المخارج يعني بص... لا بد ان تحدد المخارج جيد عن بعضها تفصل المخارج تقول الناس شوف شكل لساني في فين فكرة شكل اللسان طرف لساني عند السنهيه العليا ما بالسنان العليا عشان اجيب ما ما دقيقه بسفله باعتدال باعتدال ما اقولش ما نا... بقول ما نا... لان لو لأ قلت ما نا... هيبقى فعلا حرف الخيقة لكنه ممال لازم اقرأها نا يبقى الحرف المفتوح فيها وانا بقرأ نصبر حرف مفتوح باعتدال لا لبرسا ولا سوادم وفي نفس الوقت ان حرف مفتوح يبقى صوت الحرف المفتوح متصاعد الحنك الاعلى يبقى وانا بقرأ بقيم نا بعدها ساكنة يبقى اقرأها كالتالي ناف اسمين كلمة اذا صعب عليك اقرأت هذه الكلمة اقسميها لنصفين ناف بير بعد كده الباء الرقيقة المكسورة حقاق للكسره فيها نفس بير نفس بير هي ما ننسق انا هقول لكوها بعد ان شاء الله نهايه الحلقه يا جماعه عشان اقول لك ان احنا دلوقتي اصداله دي مفتوحه ان هي الثانيه اديها اللي هي الغنه بتاعتها اللي هي الزمن ما بقدرش هنا عليها سلاسه لكن بيقول ايه هي بتديها حركتين تبقى عندك هنا مفتوحه بها زمن وهنا الثانية فيها غنه فيها زمن يعني ساخو. فبتديها زمن يعني ادي الزمن و ادي الصفة و ادي الغنى المعذرة الموجودة فيها ادي الغنى الموجودة فيها نصبر نرجع تاني لنصبر النون مفتوحة يبقى لا النون الصاد ساكنة يبقى نفس اطلعي فوق عشان تجي المخرج الصاد ابصلي بين مخرج النون المستفل وبين مخرج الصاد وبين مخرج ثاني ولا فيها اطلاق وفي استعلاء فاكرين مقب الصاد طرف لساني هيكون فين بقيت لساني فين مطبق فين علشان اجيب حرف الصاد ما وانت بتقرايه تقولي نفس نفس مش نفس نفس نفس طلع لسانك في الصاد فوق استعلي بلسانك من اقصى لسانك ومن قدام يعني لان حرف مطبق نفس بير اكسر الباء وحققي رقة الراء كثيرات من من تقرأ هذه الكلمة تقرأها كالتالي تقول نصبر مصبر. وهي رققة النون، وهي هي الباء، ولهي هي الراء رقيقة. فتقع في هذه الكلمة في أخطاء كثيرة جدا من بدايات من حرف النون المفتوح. بدّة النون بدت لم تعطي حرف النون أبدا استفالي ولم تعطي أو ولم تعطي حرف الصاد. استلائي وأطباقي صفاته الواضحة معروفة في في هذا الحض ولم تعطي حرف الباء شدته ولا كسره تحقق كسره ولم تعطي حرف الراء جهره ورقته لأن حرف ما قبل مكسور ساكن قبل مكسور كما ذكرنا في الأسبوع الماضي لو حاولنا بين الحرف المفقوم ألف نحلة ناظرة لا لا لا هنا في نب سنة بعد المد فيه بوا يبقى هنقرأ كالتالي نا افتحي النا اللي فوق النا فوق نا غيره نا زي. نا ما. ما بنقولش نا غيره نا غيره بقول وخلي بالك من النا ما تقولش نا خلي لسانك ما يكونش مقعر أو ملفوف لتحت نا عندي فك السفلي اذا كان مخرج النون نا عند فوق عند السماء قلت لك عند الثنايتين الاولويتين ليه بتنزلي تحت تحطي لسانك تحت ليه عند الثنايا السفليه تقولي ن بتنزليها الاسفل او في الفك السفلي مفروض ان انا بفتح النون لاعلى ن و ر ن ظ ر بما ظ ر كذلك وانا بقرأ الله لكم آية لا لا قط خلي بالك النون بعدها مد دايما بقولك وخلي بالك بقولك راعي وانت بتقرأي اقرأي معايا الكلمات اللي انا لا قرأها علشان تجربي نفسك وانت بتقرأي مثلا ناظرة اقرأي معايا ناظرة لان كثيرات لا تقرأ هذه الكلمة ايضا صحيحة الا انها بتخذ جدا من انها تفاقها من نون تب تقولها ناظرة تب تجيبش الزه متإطلاقة صح؟ او يعني كافي وفي نفس الوقت بتميل النون الاسفل هي نا نا ضي ره حليني الكلمة هكذا نا وينبدي المد امتداد النون المفتوحة نا ضي ره الاطباق في الضاء نا هتو الاطباق الاول بعينك ساري نا ضي ره معايا وكذلك نا الله النون المفتوحة زي بالضبط ناورة بس القفنا فيهاش اطواق فيها فقط استعلاء أقصى اللسان لما بنقرأ القاف خلي بالك برضو نا قطو نا قطو أحيانا نتيجة حرف النون بنخاف جدا نفخم حرف النون بقول ناقة ناقه نا خطأ أخطأنا في القاف أو نفخم النون بقول نا قطو خطأ فخمنا أيضا في النون بنشد بنبقى جدا النون بقول نا تبقى القف عندنا صعبة جدا لنقرأ صح او اننا بنفخم النون تابعا لتفخيل القاف والصحيح الاعتدال لو قرأت النون معتدلة بصوتها معتدل وخليت لسانك مرتخي تماما لدب تضعيف المخرج ناة وبعد بعد كدا بيجيب المد بارتخاء شديد لسانك لما ارتدك خطوات القراءة المد ناة اه اه اعمل الاستعلاء بتاع الاستعلاء اقفل الحافه دي ثاني للداخل عشان تجيبي القاف صحيحة من مخرجها من صفات النون ايضا يا بنات البينيه فمن الخطأ عدم اظهار هذه الصفه اذا كانت خاصة ساكنة زي مثلا ايه اصلي لربك اصلي لربك ايه وانحر بعض الناس تقراها كده تقول وانحر وانحر المفروض تدي حط يعني وين تبى تقرأيها لسانك في المخرج وان حاء بين مخرج النون ومخرج الحاء النون أمام النون في الأمام وان وان وان حار وان حار وان حار صلي بين مخرج النون اللي طرف لسانك مع الثناء العليا ومخرج الحاء اللي ورا عند فين في مخرج حلقي في وسط حلقك أقص عند ظنهاء وسط الحلق غير النحاء، أدمى الحلق غير منخاء المخرجين لو ما قالت لو مجرد بتقولي وان حر هتجيبي مجرد مجرد انك تفصلي بين المخرجين هتجي هتأتي صفة التوسط بمنتهى اليسر بدون اطالة لصفة التوسط وكذلك اذا البعض يعني كتير جدا بيسمع او بيقرأ القرآن اذا وقف وقعت النون طرفية زي مثلا رب العالمين تقرنها كذا تقاها رب العالمين اين النون فين جهرها فين صوتها فين صفاتها خلي بالك وانت بتقراي النون الساكنه هنا انت كنت قبل قبلها ياء قبلها كسر اليا هنا وقبلها قبلها ما زلت متاثره بفتك السفلي أسفل وانت بتقراي النون تقاها كذا بتقولي رب العالمين لسه فك السفلي اسفل و تبتقاء النون لماذا؟ خطأ خطأ بنقع فيه عند قراءتنا للنون الا قبلها كسر ان مازال كسرك فكك متأثر الحرف او جاء المادية والحرف او الكسر قبلها فما زال الفك السفلي اسفل مازال الفك السفلي مستفل تأثرا بالكسر الصحيح لما دقاء النون فك السفلي يعتدل لانه تبتقاء حرف ساكن المفروض عند قراءتي لحرف الساكن لا يوجد الش خلاص. بقى ما فيش أي الشفاف لماكس الفك الأسأ لما مفتوح بين الفكين ولا مكسور الفك السفلي ولا مضمون الشفتين. شفافك كأنك نبقي إشي العالمين طلع فوق ورفعي صوت الند النون عشان تبقى صوت الجهر والحرف الجهر فيه واضح لكي يظهر أثر الجهر في الحرف. ويظهر انه حرف ساكن ولذلك انا بنتور بساطة بقول البنت انت بتاكل الحرف الاخير مقصودي باكل الحرف الاخير ان ما بسمعش صوته بينا الحمد لله رب العالمين في النون. الرحمن الرحيم مش بينا ولا الميم. يبقى وضحي صوت الحرف الاخير الذي قبله كسر وياق مبدية بانك ترفع يفكك العلوي فوق تاني عشان تجيبي ذلك الحرف ساكن بصفاته تماما يبقى العالمون وكذلك في اي حرف بنقف عليه يعني اذا كانت اللي هي النون طرفية من اخطاء النون ايضا يبنات ايه عدم بيانها او اسقطها نحو كلمة لماذا يجب مثلا اقرأ كلمة اه اتعباني هنا دلوقتي هم حرفين نون اثنين نون حرفين دول وانتك تقرأيها بعض الناس تقرأها من خطأ أحد اختلاس ممكن تقرأه بختلاس أو تسقط تقول أتعذميني أتعذميني بالنسبة لي ال هذا اللي هو في إسقاط فيه بيان إسقاط اللي هي بيان حرف إنه الاتنين اليوم. بعض الناس بقول لها طب تعمل إيه بتقول أتعذميني نني ده هات النون الأولى من مخرجها هات النون الأولى من مخرجها وأنتي بتقرأيها أتعذميني إكسال النون الأولى واقصر النون الثانية وكذلك إِنَّا إِنَّنَا وانتبت قراءة بتقول لي ايه مثلا عايزين تسمعه مرة ثانية أتعباني نيني, نيني وكذلك عندما نقرأ اللي هي النون المشددة في كلمة إِنَّنَا إِنَّنَا مشدده يبقى المشددة اللي هنا كلمه اجتمعت فيها كم نون زي بالظبط كما احنا ما قراته لكم قلت لكم نفسك زيها اللي اخترت واحنا بنقرا اللي هي النون المشددة وانا بقرأ هي اثنين نون مع بعضها زي ما نيجي نقرا اللي هي الاضغام اللي هي النون في نهاية في نهايه الكلمه الاولى ثم نون في نهاية الكلمة الثانية وانا بقرأ اجتمعتنا هذه النونات لازم اقول ايه انا افصلي بينها إِنَّا نَا عندك هنا نون وغنّة سطحة ثم نون مفتوحة المفروض انك تقرأيها بعد إط... بعد اعطاء الغنّة حقها تماما بحركتين في الحرف المشدد إِنَّا نَا إن نون ساكنة ثم نون مفتوحة ثم نون مفتوحة يبقى تقرأيها إن إننا إننا مش إننا ما تختلسيش الغنة ما تختلسيش الفتحة اللي موجودة عليها ولذلك اتكلمت هنا ثلاثة نونات عشان كده بقرأها بثلاثة كأني بقرأ تلت نونات يعني يجب التحفظ ببيانها بتخليص الحرف الذي قبلها أو بعدها من الغنة من الخنخنة يعني بعض الناس ما تيجي تقرأ كلمة زي كلمة يؤمنون تقولها تقرأها كالتالي يقولك ايه؟ خلصي تماما الحرف اللي قبلها او بعدها من الغنة اللي بنسميها الخنخنة كثيرا عندما تقرأ حرف النون وبعد مد تقرأها كالتالي تقول يؤمين نون نون, نون نون نون المفروض اني انا بقرأها هتجيوي النون مضمومة يؤمين اقفلي منقيرك وهاتي الوقت ما تجيبيش فيها خيشوم ما تجيبش فيها خنخنة هاتيها عميقة في الحبلين الوتريين وعرفي ان المد المد بالواو او بالياء او بالالف المفروض انه لو يعني خطوات انا بعملها وعشان اضبط الخنخنة او ابعد عن نفسي الخنخنة بقى في الخيشومي بقى في المناخير بايدي عشان اقرأ هذه الكلمة بفتح بس عند النون لان النون دي طبعا فيها خيشوم بقول يؤمين والمين والنون يؤمين هات النون حتي الواو الماديه قويه عشان ما ترخيش على خيشومك تقوم تخرج تخرج معاها غنه او او حرف اغن زي اللي بيقرا مثلا يؤمن مؤمنين بيقراها من الخيشوم عشان كده بقول لها بتقرايها وهي وعندك عندك قراءه راءات المد التي قبلها نون عندك خنخنه ولذلك كلمات بعض الناس عندما تقرأ ربي العالمين تقرأ الياء اللي قبل النون لأنها مستعجلة على قراءة النون بتقراها من الخيشوم تقرأها كالتالي الخطأ كالتالي ربي العالمين مين اتأثرت بالمين اللي قبل الياء فتقرأها العالمين لو افلت مناخيري كنت بتقرأيها انا اقرأها لك و افلت مناخيري و انا بقرأ بالخيشوم <العالمي> <الصحيح> العالمين والصحيح العالمين اللي اخالص تماما من الغنى وكذلك مالك يوم الدين اقرأي الدين من اول الدين الاف والا والدال والياء اقرأي كل واحد يوم مخرجهم بدون خنخنة جربي الطريقة بدون خنخنة ثم تأتي بعد كده بالحرف النون اللي هو في أصله اللي هو الذي يوجد في أصله كما ذكرنا اللي هي لو أنا كان هذا الحرف مشدد إزاي بتظهر غنته واضحة ما زلنا في أخطاء الواقعة في حرف النون لأن يعني للأسف اللي بتقرأ قرأتها بمخنخنة وعندها خنخنة بتزيد هذه الحالة المرضية في القراءة عندما يوجد في الكلمة نون أو ميم بتلاحظ نفسها اذا وجدت النون او الميم يزداد جدا خنخنتها للحروف المادية او حتى حروفها اللي بقيت الح... قراءتها بقيت الحروف بعض الناس تقول مثلا ايه وتقرا ممكن دا... طبعا اذا حاله كانت متطورة اكثر في الخنخنة او في ال... اللي هو الصوت اللي بيجي من الخيشوم ممكن من اول اعوذ تقول اعوذ اعو اعو يعني الهمزة والعين والهم مع ان دول ما فيهوش نون ولا ميم ولا قبلهم نون ولا ميم ولا بعدهم نون ولا ميم لكن هي متاثره ما زالت متاثره بالغنه فابتقرأ كل الحروف وكأن في صوتها نون أو أصل الغنى موجود فيها ودي من أخطاء التلاوة بمثل الأخطاء الواقعة عند حرافة النون وأنا بقرأ مثلا كلمة زي كلمة زي نصر الله إذا جاء مثلا نصر الله نصر الله والفتح بعض الناس تقرأها كالتالي تقول نصر نصر إذا جاء نصر ما ما استفي في النون وليها نص زي ما ساقط قبل ذلك هذه الكلمة أو منها يعني استفي في النون عشان تقرأ حرف حرف إذا جاء نصر الله والفتح نصر أخفض ساكنا بها استعلاء واطباق النون رقيقة أولا مفتوحة رقيقة باعتدال ما بقولش ناس ما بقولش ناس لو نزلتيها اقول السفلي كده هتأتي اليك الصاد في صورة ثين ناس رو لو قلتلك لا دي حرف رقيق انت بتفخمي حرف النون. بعض الناس تبقوا بتقول لها بتفخمي حرف النون لان بعدها حرف صاد مطبخ مستعلى. بتروح منزلها جدا في الفك السفلي صوتها فارتقرها نا نا نا تقول ناس رو تجيب تفخيم الصاد والصحيح انك بتقوليها ناس رو هنا يقع في التفخيم وممكن يقع لحن فيها ايضا بزدة ترقيق النون تصبح النون في هذه الحالة ممالة نا, نا نا سبب الوقوع ان التأثر بالصاد ده في حالة التفخيم نتيجة التفخيم التي التفخيم المفخ الحرف المفخم اللي هو النون تقع قبل حرف الصاد المفخم ولذلك التأثر بالصاد المفخمة بعدها وليس قبلها الصاد التي بعدها وليس قبلها يمكن هو في خطأ موجود في الجدول المفروض ان هي الصاد ها ها ولذلك احنا بنقرأ حرف الصاد بقرأ وكالتالي بقول نص نصر نصرهم نصركم نصركم نصركم, نصركم نصر ракم نفرو نفرا نفا نفا نفا صا صا حسي بالصوت من وراء صا صاد صا صا مصا ما تعملي الصوت قدام بس لأنه حرف مستعلة صا لازم حسي بصوتي بالاستعلاء واشوف أشوف الاستعلاء فيه ولذلك يقع ال... يقع اللي هو ال... يقع في خطئين كما ذكرت لكم في هذه الكلمة اما ان النون تستفل جدا، يعني ترققها جدا عشان تجيبي، أنا بقولك إن تي الحرف هنا بيتفخميه فبتقولي نصو نا نا المفروض تقولي نا نا، وكمان ما تقوليش نا نا، ما تفتحيش خد ما تفتحيش شفةك كذا بالعرب عشان تجيبيها نا نون دقيقة، هي نون مفتوحة، يعني صوت الحرف هي ما بتصعب لأعلى، ولكن باعتدال نصو الله التفخيم سبب لقاء التأثر بالصاد المفخمة التي بعدها العناية بقراءتها مرققة دون مبالغة كما ذكرنا لا برصا ولا سوادا هو ما ينبغي مراعاته في هذا الحرف اللي هو حرف النون كلمة بأعيوني بأع بأع خلوكم معايا حرفا حقا بأع يو ن ن بأعيوني ببيع بين وضيلي او حققيلي الكسره بيعيونا ني نا ني انت بتحطي لسانك في المخرج مرتين بيعيوني اعتمي الضمه والفتحه والكسره بدايه من اول الكسره من اول الباء تعالي معايا اقرا الاحرف من اول الباء بيع خلي بالك بي بي بي بيع بيع ساكنه بيع لو دينا الحاكرين مخرج الياع طبعا ازاي بجيب مخرج الياع في لساني فين مع وصل صاني مع الحنك مع الحنك الاعلى ما اتمي النونين وكأنهم نونين مفصولين تماما عن بعض هما فعلا مفصولين عن بعض بس اتمي حركتهم لا تؤمنن مثلا ايه لا تؤمنون النبي قبل موته ازاي تقرأيها عندك وانت بتقرأيها لا توقف لا تؤمننا بيه لا تؤمننا تو... بيه لا تؤمننا بيه ولا تعلمنا كثير جدا لما تقرأ كثيراتا تقرأ مثلا تقول ايه من بعد اكراههن كلمة مثلا زي كلمة اكراههن الاخر اكراههن لما ابتقف عليها ما ابتقفش عليها ابدا بنون مشدده ذلك من أخطاء نون المشددة إن كثيرات لما تقف على حرف النون في الآخر المشدد ما تدلوش أبدا مثلا الغنة بتاعته الغنة وانت بتقرأيه اكراهي ادي زمن الغنة المفروض وانت بتقرايها كلمة بأعيننا أو لا تؤمنون به بين هذه النونات حتى لا تخفى تكرار التكرار حرف النون سبب وقوع هذا الخطأ المفروض كما ذكرت لكم بإصلاحي لا بد أن يقرأ الحرف مستقلة عن الحرف الآخر كأنك تجيبين مقارج التحفظ بينها إذا جاءت مكررة لا سيونة إذا كانت مشددة يبقى هنا الأمر فيه أشد على اللسان أشد بكثير على اللسان من أخطاءها أيضا كما ذكرت لكم وأنا بقرأ من أخطاء النون عندما أقرأ حرف النون وأقرأ عليها بعض الناس بتقرأها ركب تالي العالمين خلقلة حرف النون العالمين لانها هي بتقرأ النون المفروض تضع لسنة في المخرج ولو سحبته تسحبه برقة شديدة جدا بدون احداث اي صوت او فتح المخرج ما تفتحيش ما تعمليه لو ما تعمليه في القلقلة تقفل المخرج وتفتحيه بسرعة تفتحيه اعلاق المخرج ثم تقرأ هو اللي بيأتي لفتحة بخلقلة حرف النون فتح المخلق بسرعة سبب الوقوع عدم الاتيان بصفة التوسط في حرف النون سبب الوقوع في قلقية حرف النون المفروض اننا نراعي التالي نأتي بصفة التوسط بعض الناس كمان تقول عندما تقرأ من أخطاء العالمين دي انك وانت بتقرأيها لانت بتقرأيها في كلمة العالمين بعض الناس بتقرأ تقول العالمين بتزود وحتى بقول لها بتعملي كده كأنك وهتدي كأنك غنة في النون نون اغنى اغنى اغنى الغنى يعني تقول <تصفيق> العالمين واتطول النون وتقو... تظن ان اطالة النون بهذا الشكل هو ده التوسط لا هقولك ان بعد كده ازاي هنقرأ النون ساكنة ازاي تقرأيها ازاي تجوحتي بس مجرد ما تضعي لسانك في المخرج بفترة وفيلة جدا هتديك التوسط العالمين <تصفيق> رفع بس يدوب ترفع يفكك في مكان المخرج في مكان اللي هو لسانك وترفعي زمن رفع فكك عشان تبقى النون ساكنة العالمين خلاص هتجيلك النون هتجيلك توسط النون الساكن لان بحرف مش رخو يعني وكذلك كلمة كما ذكرت لكم الانهار ذكرت ان بعض من يقرأها يقرأها بقلقلة يقرأها الانهار الانهار الانهار قلقلة او يقع خطأ فيها في كلمة الانهار الخطأ الاخر هي بعض الناس تقول ال, ال هار تقطع الصوت ال ال هار تسكت عليها نتيجة ما بتخاف انها تفتح المخرج عشان تدي القلقلة فبتقطع الصوت تماما بتعمل كده ال ها اتقول ال, ال كأنها بتعمل سكت نتيجة انها بتحول المفروض السكت او الوقف عليها كأنها بتحولها يقيم حرف شديد او سكت الاثنين خطأ في حرف النون عدم الاتيان بصفة التوسط هو اللي بيعمل كده عند قراءة او سبب الوقوع المفروض اننا نراعي الاتيان بصفه التوسط دون وقفه الحروف او الوقوف عليها زمن اطول من الوقت اللازم لهذا الحرف عندما نتعرض لحرف النون لازم نتعرض دي اللي هي احكام النون الساكنة والتنوين احكام النون الساكنه والتنوين احكام النون الساكنة والتنوين مش ممكن ان نكون مبتدئات في القران وما نعرفش هذه الأحكام أحكام المنسة كما التنوين وما يتعلق بها من إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء وإزاي أنا جايبها لكم في معلومات لسبب إزاي أقرأ الحرف المظهر النون المظهرة إزاي أقرأ الإدغام إزاي أقرأ الإقلاب إزاي أقرأ الإخفاء مع كل الكلمات مع كل حروف الإخفاء إزاي أقرأ لأن كثيرات تقرأ ده هي تقوى الاخفاء بناء مثلا حرف النون حرف النون والمقصه بعد كده في الحروف المقفاه اللي انتم عارفينها اللي بعد كده هنذكرها بترتيبها فيه الاربع اللي هي الاظهار والادغام والاقام والاخفاء البعض عندما يقرأ الإخفاء مثلا إخفاء حرف نون بعد حرف رقيق هي مصرة مثلا على سبيل المثال مثلا ايه من شر مثلا من شر حاصل اذا حسد دي نون بعديها ش فيها إخفاء النون هنا هيبقى فيها إخفاء كثيرات عندما تقرأ هذا الإخفاء شكل الفك مختلف عن الصحيح إما تقرأه كالتالي إما تقرأه وتقولك من شر من شري يعني من شري من شري, شري. وكأمين هنا المخفاء هنا من الساكنة. هي ساكنة إزاي تقرأ إزاي فكي يبقى إزاي, إزاي؟ وبعض ما استقرأها كالتالي خطأ آخر تقول من شري من شري طب أنا هقول لكم اتنين ولو حسيته يعني انتوا كده قولوا لي الاثنين ما الفرق بين الصوتين دول عشان اقولك ازبطك النون عشان هنبتدي نزبط قراءتنا في قراءة الغنة الصحيحة وانا بقرأ في الاول انا ذكرتها لكم طبعا سريع وانا بقرأ في كلمة في الكلمة الاولى من شردي من شردي حاسد اذا حسد بعض المستقرأ تقول ما شردي حاسد اذا حسد كلمة ما شردي الخطأ هنا ايه والكلمة الاخرى برض نفس نفس الاخفاء هاقرأوا مرة ثانية ما الخطأ في الاول وما الخطأ في الثاني كلمة من شارذي في خطأين ما الخطأ في الاثنين هتقدروا لي قراءتي مرة وعندما اقرأ من ما ما شارذي دي الاولى الثانية من شر الخطأ في الاولى ايه؟ الخطأ في الاولى وفي الغنة الكسرة ماشي في ال... ها كسرت المين طيب هي هنا في هذه الحالة ايه؟ عملت ايه؟ لا بالعكس هي ما نطقتش من ابدا هي ما نطقتش ما لمقتش ما قالتش مين يسري ما نطقت منها من شري لكن هي دلوقتي ما حطتش لساني هي المفروض انها لو نطقت مين وما اخفتها لا لقرت لقرت مين شري دي حطت كده في في المخرج هي اصلا ما حطتش الميم في المخرج هس هسمعوه مرة ثانية عشان تظبطوا في قراءتكم وتظبطوا مع بناتكم انا اقرا لك التالي وهزبط لك الميم المكسورة ما شري كذا صح كده صحيحة قرائتها صحيحة صحيحة ولا فيها خطأ ماذا رفتك الصفر تحت ما شري أنا ب أنا هسهلها لكم ما شري كذا صح في التعليق يا بنات انتو مش حاسين بها مش حاسين بها ازاي الصوت كالتالي انا بقواها هكراها لكم مائة ثانية ما ما ما ليست في مخرج الشين طيب التعليق الاخر الاولى لم تحقق كسر الميم طيب انا عايز بس واحدة تجمع لم ترجع احسنتي لم ترجع لموضع السكون هي الصحيحة مين قالت كده بقى انا طلاب ما رجعتش لموضع السكون المفروض انها قلنا يبقى ترجع لموضع السكون يا بنتي يبقى المفروض تقولها من من من من بلسانها بقيت صح حرف من هم وينتقل من حرف ن بعد كده حرف ش زي ما هقول يبقى من من شر فكك ما بقاش لسه تحت صوته بيبان لا لا لسه تحت يبقى في الحالة دي المفروض انك عشان اقرا اقرا أي غنة يبقى المفروض ان فك السفله يرجع في موضع ايه يرجع في موضع ايه السكون زي ما قالت اختكم انا لله يبقى المفروض انها ترجع في موضع السكون لان من شر هي المفروض من شر من ما دام ما يبقى ساكنه او نون اللي هي اللي هو النون عندنا اللي موجوده غنه لو ما زلت فكك تحت وانت بتقراي يبقى كده قراءتك وانت بتقراي ما ما مش هتيجي وكذلك الاخرى لما انا قرأتها انا قرأ لكم الثانية اقولوا الخطأ فيها ايه من من شري من شري الخطأ فيها ايه الخطأ فيها ايه لما بقولها اسمعوه مني انت الوقت معاك بانت معاك بتصلحي لها والبنت بتقول من ننشري الخطأ هنا ما الخطأ وما لا تصلحيه ازاي عماتي يا بنتي طيب ما فيش حد فيكو جابها خ... ابدا هي قرأتها لا قرأتها عالت... حد قال مفقامة لا هي قراءتها قرائتها استعلت أقصى اللسان نقول لهم منش... بعد عشرين ليه بتعمل غنة مفخمة؟ هي عملت غنة مفخمة، قالت من شري من، من، كانت تقرأ، كانت تقرأ بعد حرف مفخم فأقصى اللسان استعلة عند قراءتها لهذه الغنة، وده خطأ أسمع... بسمعه طبعا بسمعه حتى لو من خلال النت، حتى لو ما شفتش البنت، حتى لو من خلال التليفون والتليفون زي النت بالظبط بقول لها يا بنت يا غنة لأنيهن بعدها الشين لفتو لها من شر من؟, من من من ليه من هي من هي من رقيقة يبقى صوت هنا لا مش صوت من ظاهر هي سبحان الله المفروض انها تقرأها من هي من شر من شر من شر مش من من ناديل وصوت ورا كده وجد لو جت أي صوت ورا وانت بتقرأ يا غلط بعد اللي هو حرف وقق اعرفي ان قراءة البنت هذه غير صحيحة في الغنة دي من الاخطاء شديدة جدا الملاحظة بشدة عند قراءه الغنه عند ال... لما تيجي تصححي البنتك اسمها صوت غنتها مع الحرف الرقيق لو سم... حسيتي ان اقصى سنه استعلى هتحسيه ازاي بيبان طبعا انا بقراه لك اهو من من خلاص استعلى من لسان من ورا استعلى من لساني خلاص مستف اذا تقدري تميزي بين الاثنين لازم تميزي بين الاثنين بالصوتين ولو كنت بتسمعك من خلال التليفون ولو كانت بتسمعك من خلال النت لازم تميزي والا لو ما صلحتينهاش عايزه اقول لك ان في ناس بتفضل مش عايزه اقول بتاخد الختمه كلها وانت بتصلحيها في بصوت بص الغنه صوت الغنه صوت النون صوت النون هنا صوت الغنه يعني عايزه اقول لك ان دي محتاجه محاضره عشان نضبط صوت الغنه اذا يا بناتي الساكنة هي التي لها حركة. لما رجع أكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين، هنجيب بعد كده اللي هي اللي هي بالنسبة لي النون الساكنة والتنوين لما هتكلم عن النون الساكنة. أحكام النون الساكنة والتنوين. عشان أقول ده الموضوع ده متعلق جدا بالموضوع السابق. لأنه زي ما قلت لكم إحنا دلوقتي قرأتوا لكم كنتين او الاثنين الاثنين خطأ وقرأت الصح معها وبرضو قدرناش نميز بين الاثنين علشان كده لازم اعرف احكام النوم الساكنة والتنوين واقول ان النوم الساكنة هي التي لا حركة لها مش فاهمين اعبها تاني حاضر لما اجي اقرأ مثلا ايه من شرحة من من من من, من من من شر حاسد إذا حسد المساك... من ساكنة هطلع للمساك من من المنطقة المكسورة بكسرها بطلع للمساكنة من من انتقل من المنساكنة للشين البعدها شين من شر من من شو بيصوت فين قدامها قدام ألامك قدام برا من من شر من شر شربي ما شفتها شوفوا بس ع ازاي شفت الصوت كانه ان المقر الكبير اتوسع ازاي ما ما خطا وبزال فك السفلي تحت ده مش ساكن عشان كده بقول لك امام الساكنه اللي في لها يبقى مين يبقى مين مين اللي حركه لها ما دام له حركه يبقى الفك السفلي بتاع الكسر برضه الفك ده بتاعه الفتحه ده المتفردين الضم اذا لما تيجي ده قايله يبقى عايز اشوف شفايفك ما فيهاش حركه لا تحت ولا فتح ولا ضم يبقى من من من شري من من من شري فهمتوا يا بنات فهمتوا كا... فهمتوا دي نقطه نبتدي كانت دي نقطه ولا لأ فالحمد لله طيب اما اجي بقى بقول لك بقول لك بيك انت تيجي تقراها غلط تقولي ما شا... ما لسه فاتك تحت ليه فاتك زي إذا هي نون ساكنة نون ساكنة أو تانيون نون ساكنة تنوين يعني مش كده فكك ما زال تحت فكك ما زال تحت أسفل وإنت بتقولي النون ساكن عشان كده تقولي ما بعض الماس Ri ما شري كان فيها هي أو كان فيها كاسة ما شري ما ش خطأ الحاجة بقول لك خطأ أخر في النون دي إن أنا بعملها كزيلا وأنا بقرأها اسمعيها مني الخطأ وأنا بقرأها للتالي بقرأها من من من طوره ما دام السيكوره بقى في سطوره اعرف ان استهله لسان من من شارني مش من قدام يعني انت عندك دلوقتي النون قدام ده قدام بعدها الشين ليه بتبقى هناك عند مخرج القاف والكاف من من عند مخرج القاف من خطا ولذلك بعض او كثيرات مش هقول بعض كثيرات جدا تقرا الغنه بهذا الشكل وبتختم بهذا الشكل لانها مش فاهمه ابدا ان النون الساكنة النون الساكنه التنوين واحد والمفروض شفايفك تكون ايه خلاص مفيش اي حركة لذلك لازم اعرف وافهم واتصل بالكلام واوضح الكلام ده بالكلام اللي جاي بعد كده احتمال النون الساكنه والتنوين النون الساكنه هي التي لا حركه لها مثل من على مثلا هقول من هو من مثلا اي كلمه اي حرف من في القرآن هقول من من هنسى شفايفك معاك يا شايفه انت من شفيفك بقى شفير رجع الثاني مكانها من من يعني لو قلت لك قف على كلمة من شر أحد قف بس على المن بلاش تاخدي معه شر هتقولي من من واتروح يطلعوا التاني شفيفك فوق زيها بالضبط الغنة بس الغنة بدل ما تحط لسانك في مخرج النوم تبعيني تبص لسانك عن مخرج النوم ثم ينتقل بعد ذلك اللي إيه الشين وكذلك وعن يبقى فاكة الفكين واضحا انها طالما نون ساكنة يبقى لا حركة لها وتكون هذه مثلا من وعن نون دي تكون فين النون الساكنة دي ممكن تكون في الافعال مثلا في الافعال زي مثلا كلمة ايه كلمة ايه في الافعال انعنى لفعل فعل اسماء وكذلك ينحطون. فعل وكذلك ممكن تكون في الأسماء زي كلمة إيه مثلاً أنهار و تكون أيضاً في الحروف زي ما قلت لك أنا إيه من وعن وكذا وهكذا إذا ممكن تكون هذه الكلمة لو حرف النون ممكن في الأسماء ممكن في الأفعال ممكن في الحروف ممكن تأتي متوسطة زي كلمة أنعمت ممكن تأتي متطرفة زي ما نقف على من وعن وهكذا والتأمين هو إيه التأمين برضو من ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارق خطا وقفا يعني لما يجي اقف عليها وقفا ما بقفش بالتنوين عشان كده بقف بايه بقولك ده دي كانت مناوانة لكن لما لاقف عليها بوقف بايه بايه بايه بايه عوض عشان كده بتجولي حركتين لونا عندي حروف الهجاء ده اللي أنا عايزة يهمينها طب ما حروف الهجاء فيها ايه وبقرأها ازاي وبتبقى شكلها ايه والحرف اذا كانت فيه اظهار فيها دلوقتي معلها محروف مع الهجاء اربعة احك الاضغاء ثلاثة، الاقلال أربعة، الاقفاء يعني النون اللي معايا دي ساكنة إنما تبقى لها الحكم الأول اضغر يبقى ممكن تكون مضغرة أو الحكم الثاني الممد... النون... النون دي ممكن تكون مضومة أو الحكم الثالث النون دي ممكن تكون مق... فيها اقلاع أو الحكم الرابع النون دي ممكن تكون فيها اخفاء عشان كده لازم أفهم في هذه النقطة هي الغنة ازاي اقرأها صحيحة ما هي الغنة كيف اقرأها صحيحة ما هو الزمن لهذه الغنة وما صوتها عند كل حرف عند كل حروف الاخفاء اللي احنا بنقرأها لعشان لك كده انت مع حرف النون قرأت شين بعدها ده اخفاء لكن قرأتها غلط لانك انت بالشكل ده روح تنور اقصر لسان عشان تجريها كمامة مفخمة ما صوت هذه الحازة الغنة. هذه الغنة مع حروف المخفاء فيها او المضغمة فيها طب شكل اللسان ايه عند قراءتي لهذا الحرف منعدم في الأسماء الغنى هيبقى شكل اللسان ايه طيب هل أنا بقرأ الغنى فك السفلي هينزل ولا المفروض أن أنا بقرأ حرف ساكن يبقى المفروض شفيفك أني بقرأ حرف ساكن حركة الفك السفلي ازاي زي ما لك من شري من شري وهكذا هكذا ايه هي التنبيهات اللي يجب أن أراعيها عند قراءتي للغنى وما هي مراتب الغنى كل ده لا بد اننا نفهمه او نعرفه عشان نقرأ برضو قراءة صحيحة زي ما قرأنا اللي هي الحروف السابقة عشان كده بالنسبة للاحكام اللي احنا نتكلم فيها احكام من اول الاذهار مثلا الحكم الاول يا بنات اللي هو اول حكم للنون المنون الساكنة هنقول هو حكم الاذهار الاذهار خلي بالكم الاذهار هنقرأها بقى بقراءة التجويد لغة من ناحية اللغة يعني دايما اي كلمة بنقراها بنقول من من ناحية اللغة معنى ايه في اللغة هو البيان حاجة بينة مظهرة استراحا معانا من بالنسبة للناس اللي هم بتوع اهل التجويد ماذا يعني اخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر انا اقرأ النون هنا دلوقتي من غير غنة فيها وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف السبب، يعني ده السبب، وذلك يعني ده السبب. السبب إيه بقى؟ نكون مظهرة. إذا وقع بعد حرف النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلقة الستة اللي هي إيه؟ الهمزة والهاء والعيل والحاء والغين والقاء اللي إحنا درسناه قبل كده. طب تكون هذه الحروف مع النون الساكنة في كلمة أو في كلمتين مع الحروف مع النون الساكنة، لكن التنوين ما يكونش طبعاً اللي ما زينا تعرفين في إيه؟ في كلمتين يعني ممكن مثلا اقول من من شر دي نون ساكنه من كلمتين وممكن تكون من كلمة مثلا ايه زي كلمه مثلا ايه ينشقون كلمه واحده ينشقون دي كلمه او كما ذكرت لكم من كلمتين زي ما قرات معاكم من شري اما بالنسبة للتنوين بالنسبه للتنوين التنوين ده ايه لا يكون الا في كلمتين وده الفرق بينهم مثال مثلاً على الأحرف، على النون مثلاً ما يقرأ مثلاً مثال النون مع هذه الأحرف من كلمة أو من كلمتين. تعال نأخذها من كلمة. حرف النون الساكنة مع الهمزة. أنا هقولت مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء اللي حروف الحرف. طب تعال نأخذها مع قرائتنا للحرف في كلمة وحيدة. قرأي لي مع مع كلمة ين هونة ين النون بتوصدها في كلمة وين وين ين أونة لي. ين حط لسانك في المقرب وقائل معايا ما تقولي شيئاً أونا ما تستعمليش على حرف النون وبعد الهمزة ين أونا ين أونا ما تقولي شيئاً أونا ما تقوليهاش وكمان ما تقطعهاش ما تقولي شيئاً أونا ادي زمنها ووضع لسانك في المقرب وكذلك من أجلن النون هنا ين أونا نون في كلمة واحدة بعدها همزة إذا مظهرة عشان كده انا بقول وين أونا ينقو بقول النون هولك ما بقولش فيها غنة من بعدها همزة وكذلك من أجل من أجل بقول النون برضو بدون غنة لان بعدها همزة بس في كلمتين من هامر في حرف الهاء في كلمة واحدة بقول من هامر بعد بجيب مخرج الهاء في كلمة واحدة وفبرضو كلمتين أنا زي ما قلتلك لأن لأن هنا في النون استكنا ممكن كلمة او كلمتين من هاد بقول من هاد ما بوش من هاد بقول من بجيب مخرج النون وارجع جيب مخرج الهاء من هاد ما تقولش من هاد أنا مخرج الهاء وأنا مخرج النون المستقل من هاد من هاد وإذا أتى بالنسبة للهي النون في كلمة برضو واحدة وأنا بقول إيه مثلاً النعنط بعدها حرف التاء هو الثالث اللي هو العين بقى اخذت الوقت الهمزه والهاء أخذ العين والحاء انعمت انعمت عليهم هذا الحرف اللي هو من بعده عين طب من كلمتين من يعلم من طب هاتوا الحرف الحاء إزاي أقرأه ينحيت بعد ما اجيب النون هاتي نخرج الحاء المكسور ينحيتون طب هاتين من كلمتين من حكيم هاتي بخرج بعد النون وتوصُّدها تيجي الحق من حكيم فسأتون بعد كده الغين والخاء فسأين من كلمة واحدة عنا النون بعده العين فسأين في سُنْبَان النون وتوصُّدها والعين المكسورة فسأين غيب هاتيها من كلمتين من غيب من هاتي الخاء فك في خلي بقلكم الحرف النون الساكن بتتجعلش ما فيش فيه, فيه. والمن خانقة مشكلة لو قلت والمن من إنك تقرأ النون من مازالت النون فيها بمة وتأثرها بالميم السابقة رجعي مجرد ما ترجعي لسانك في النون عشان تجيب ما فيش اي حركة هتأتيك التوسط بتاع مخرج النون والمن خانقة من خير رجعي فكك في النون من خ با نفتح عشان خ من خير اذا كده خلصنا النون مع حروف الحلق الستة وكذلك في التنوين ازاي اقرا النون هنا ما, التن... ما النون الساكنه هي تنوين قول كون... ربي... نونساكن اهو. عند الوقوف على الهاء? حاضر. عزيز فاصة كلمة المنخلقة تانية ببساطة الهاء. ملقاها كالتالي. والحرف حرف يا بنات. حرف حرف. والمنخلقة. قام افتوح بعينها. رقيقة. سمعتوها. عشان تجيبي حرف زي كده لان حروفه مستعلي ومستفلي مستعلي ومستفلي انا عايز اقول لك افصلي بين المخارج ودي كل حرف صفته وايه مضمومه والساكنة يبقى خلي بالك لما تيجي تقراي الكلمة دي عشان تجيبها صحيحة والتوسط اللام اللي انا قلتها لكم قبل ذلك الاسبوع الماضي وايه من اثنان قصير وايه ضم في الميم طلعي شويه كبر عشان تعملي الضمه في الميم الاربع الثاني في الخاء حبيبتي والمنخانيه قه. قخ قه. مش ق هات صوت الهاء بعد القاف ارجعي من ال... ارجعي من صوت القاف للهاء ورا اه ورا ركزي على المخارج وكذلك وانا بقرا من النون قدام من ارجعوا عشان تجيبي الخاء من خير يعني تصوري المخارج من خ... بت... انت بتقولها من خير لا جبت النون صح ولا جبت الخاء صح بيني يا بنت مخرج النون وارجعي بلسانك عشان تجيب مخرج الخاء من خير وكذلك في التنوين كل ضمن الكاف وقرارك التالي عشان يجيب النون صح كل آه هم... هاتي مخرج الهمزة بقى والنوم قدامه ومعدين التنوين كمان كلن كأنها كأن بعد ملام نون ساكنة كلن آمن كلن آمن افصلي بعد اللاء بعد النون يعني لام ثم نون ساكنة ثم همزة من المخرج من أقصى الحلو أقصى الحلو فهي قن هذا اقرئيها صح معايا اقرئيها معايا صح اقرئي هنا القاف بعدها نون ساكنة التنوين نون ساكنة فريقا هدا ان هدا فريق هذا فريق هذا فاري هاتي باخد الهاء لو من ورا مع مع الهمزه اقصى الحلق وانت بتقروها غلط بتقولها فريقا هذا فريقا هذا عايمه اقروها كالتالي ف ه ف ف فريق قل قل قل فخنا نون ساكنه رقيقه طريق هذا وكذلك وانت بتأتي بيه لان قلت لك هي مش ممكن تجد التنوين الف كلمتين حكيم بعد الميم هاتي بعدها حرف العين اهو حكيم عليم حكيم بعد الحاء حكيم حميد مثلا قولا غير الذي قيل لا غير الذي يومئذ خاشية يومئذ خلي بالك الهمزة هنا مكسورة وبعدها يومئذ خلي بالك تطلع فوق ال دي بعد ال ذل المكسورة إي ذن طالعينون ساكنة يبقى الفك يبقى فوق يومئذ خاشية ما تخليش فكك السفلي مازال نازل في أي نون ساكنة فهمتي معنى إيه أن النون الساكنة ليس بها أي حركة هنقف معلش عند هذا الحد بس عايزة كنت أقول لكم وأكمل لكم الإسبوع القادم إن شاء الله عشان أسمع البنات اللي هاي يزبطوه يقراء النهاردة بيسمى هذا النوع يا بنات اللي أنا قرأت النهاردة فيه اللي هي حروف اللي هي النون مع حروف الحلق اللي هي الستة سواء نون وتنوين يسمى, إذها... يسمى هذا النوع من الإظهار يسمى إظهار حلقيا لخروج حروف من الحلق السبب في ذلك إيه؟ ليه بتبقى مظهرة؟ ظهار النون ليه؟ استقامة والتنوين عند هذه الأحرف الستة. لماذا؟ عشان نأخذ الموضوع بس للنقطة ليه؟ لأن هنا بعد المخرج. ولذلك بقولك وأنت بتأتي بالنون وبعديها ها هك الحاء من مخرجها. بق لما تيجي بالنون وبعديها الهمزة هك الهمزة من مخرجها. من آمن. ما تقوليش من آمن؟ والهمزة عايمة. من مثلاً وأنت بتقرأ إللي هي الكلمات السابقة. من عاملة من غل رجع يورع المنخا رجع إلى مكانها عشان كده بقولك هات النون من قدامها من صوتها من قدام ورجع إلى الأحرف الثانية الباقيه صوتها مين ان كان من أقصى الحلف الحلق أو من أوسط الحلق أو من أدنى الحلق عشان تبين قراءتك للنون صحيحه ودي أخطاء شديدة جدا في قراءة النون أو إسناء تلاوة القرآن فالاول الاظهار قبل حروف الحلق ايه كتبت في ايه في التعريفي هيلزن فياء ثم علم حاء من مكان يعني ما مفهومش ايه نقاط يا بنات صن من خاو بالشكل ده احنا بندي اودينا اللي هي ايه الحكم الاول اللي هو الاظهار وما زلنا في اتقان قراءة حرف اللي هي ازاي اقرا النون سواء مظهره او مضغمة او مخفاه او مقلبة واسأل الله ان يزيدنا جميعا علما في اي سؤال يا بنات في هذه في القران النهارده او اللي صححناه النهارده أسأل الله لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم تدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اهدنا في من هديت اللهم هدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما عطيت وقنا يا رب وصف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عديت ولا يذل ما وليت تبارك ربنا وتعالي اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغلامة من كل در والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية ثابت في الدين والدنيا والاخره اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلى الا عفيته ولا ضالا الا هديته ولا دولي من قسمته ولا مظلوم الا نصرته ولا ميت الا رحمته ولا مسافرا الا وردته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجه يا ربي من الدنيا لك رضا ولنا خير الا قضيته لنا برحمتك يا ارحم الراحمين رب زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم سدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهننا اللهم اكرمنا ولا تهننا اللهم اكرمنا ولا تهننا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا فعل الخيرات اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا وان اردت بعبادك فتنا فتوفنا يا رب غير مفتونين ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم تقبل منا جميعا اللهم تقبل منا جميعا اللهم تقبل منا جميعا اللهم كان من خير منك يا ربي وما ما كنت وما كان من خطئ او نسيان فمننا ومن انفسنا اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا نسالك ربي الطرد عنا اللهم ارفق عنا اللهم ارفق عنا اللهم ارفق عنا اللهم, اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما بناتي اللي اسمعهم ان شاء الله ننتقل الى الغرفه الثانيه لسماع التصحيح باذن الله الاخطاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته